هل يجوز المحرم قتل الزباب والنمل ؟ الجواب لا يجوز قتل الزباب والنمل ليس للمحرم فقط بل وللحال أيضا المحل إلا في حال واحدة من هنا يمخذ من لفظة العقور إذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحياة أيضاً. اما بسرعان لا يجوز قتله حتى في حالة الله ويرل إحرام حتى في المكان إلا إذا كان يؤذي كل شيء مؤذي مما لم يأتنه بإذاه قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالصرخ كلمية يعني كالعدو تدفعه باللتي احسن كالعدو صايد تدفعه باللتي احسن فاذا ما استطعت ان لدي خسله تقتله ولا حوله ولا الا بالله اما رأسا من ما بيجوز هناك حديث صاحب مسكين لازم نسمعكم اياه عن نبي غريا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نفي من الأنبياء تحت شجرة فلا تغسل نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت أوح الله إليه أهل نملة واحدة وفي رواية أن, أن نملة قرص نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرق فوح الله إليه أسي أنقرصت كنملة أهلكت أمة من الأمم تسبح أم من الأمم تسبح الله أنكر الله على النبي مع أنه مقروس من النملة ملدوغ منها أنكر الله عليه أنه على الأخان نملة وعدك التي آجتك آجيها أما كل البلد كمع النمل طبعا كل شيء يعزبه النمل له أخرى ويحكون عن نمل في بلاد السودان وذلك البلاد من حجم كبير جدا وهو بيوت منظمة أسرى بالنحل المهم أن الله عز وجل خيّل لنا في هذا الحديث على لسان الرسول عليه السلام وفي صحيح مسلم أن سبب في عدم جواز قبل النمل هو انه امه من الاممه امم الامثالكم وان من شيء الا يسبح بحمده فلاك لا تصفحون تصفحهم اذا ما بدون نقتل الا المؤذين ومتى حينما لا نستطيع نقلص من جرف ما فينا طريق نقلص من هذا المؤذين نقتله منقذ المعتدي الباغي لا سؤال هل يحرم على المحرم العقد أو خطف؟ الجواب نعم ذلك أحرام ما زال لا يزال في الأحرام فلا يجوز الخطف أصلا عن العقد وهذا في حديث صحيح صحيح في صحيح مسلم. ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟ الجواب قبل تصور السؤال الشؤال ماذا به هو مقف ذلك؟ فليس عليه شيء؟ ولكن كيف تصور الشائل أنه أصاب ثوبه من طيب الكعبة؟ هل يعني طيب الكعبة؟ سائل يسيل على البناز ولا فيه تفور سائل ماذا لكن بيت القفيد من السؤال انه ان اصابعوا فيهم بدون سعي وكسل منه فلا بأس عليه هل يجوز شرب الاجربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا الجواب يجوز هل يجوز المحرم؟ دعن رأسه بغير الصيف الزيت مثلا يجود ما دعم انه لا في طيب فيه هل على المحرم الذي قتل صيدا ناشيا او جاهلا بالتحرير فدية الجواب لا علم عندي الآن ما هي فدية التي يخبيها المحرم الذي قتل أو استفاده الجواب أنه هنا في تفصيل السفيد الذي استفاده يحكم رجلان عدلان في نوعية البلدية الذي يتجب عليه فإذا استفاد غزاء مثلا فقد يجيبون عليه كفشا استفاد مثلا خمام يجيبون عليه شيء قريب منهم هذا له تفاصيل كتب الحديث والفقه والاصل في ذلك تحكيم عدلين مسلمين عالمين في ذلك هل تحريم قاق الشجر على مهره يتصر على ما ينبطه الله تعالى من غير صنع آدمين أو يشمل الاثنين وكيف يكون جزاء الا هنا ليس كاء النبات من من بات الله أو من جرى الإنسان وإنما العلة أن يكون النبات في أرض الحرم فسواء كان من خلف الله عز وجل بدون واسط البشر أو بواسط البشر فلا يجوز قطو الشجر مطلقا من هذا النوع أو من ذات يصح فواف بدون وضوء أو إذا توبع ثم أهجف حديث الأصغر أثناء الطواف فاليبطل الطواف وهو يلزمه تجديد الهدوث الجواب هو مثل الخلافية والراجح لا لابد من الطهارة أولاً بدليل الحديث عائشة السابق إسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تتوفي ولا تصلي ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام التوافد في البيت صلاة وإنما ولكن الله تبارك وتعالى أحل لكم فيه الكلام فلا تفسروا فيه من الكلام فإنما قال التوافد صلاة هذا الشيء يقضي إنجاب في الطهارة فيكون هذا الحديث مذينا لحديث عائشة وحديث عائشة مذينا له من حيث أن كل منهما يجب الطوارف لأطواف الكعبة قال الله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج أو يا فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ما معنى فلا جناح عليه أن يطوّف بهما في الآية الكريمة هذه الآية تشكلها عروة التالخ الذكر ابن الزبير ابن أخت السيدة عائزة قال ذات يوم للسيدة عائزة ما أرى إلا أن الرجل إجا خد وماط من البيت ولا سعبين الصفاء المرة قال ما أرى إلا أن حج صحيح قالت له عائشة ولماذا ذلك فتلاها هذه الآية أي شبهته فلا جناه عليه أن يتطوف بهما هو فيهم كما يفهم كل إنسان أولا ما عند الأسلوب العربي وثانيا ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجل هذه الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما يعني ما عليك المنصوب فمفهوم هذا فإنه كمان ما علي شيء إنه إيش ما يطوف فكرهم أروح وأنك للصيدة عايشة قالت لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما لكانت الآية بتقول فلا جناح عليه أن يتطوف مش ألا يتطوفها تمام بهذا المخيار ما بين المراجب ولكن بيّنت السيد عائشة القضية بياناً شافياً فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعدما المسلمين بعدما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرقوا الإسلام فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة كانوا قبل الإسلام إذا جاءوا عند الكعبة وطافوا بين الصفا والمروة كان يهلون لفاحوت من قوارير هناك ولثنا من أسنانه فلما جاءهم الله صبرك تعالى بالتسوية والسلام ترتبوا أنه يهلو يعني لبسوا بالتلبية عند الكعبة وبين الصفا والمروة لأنه كانوا يعبدون الناس ذلك الصنع ما وجدوا من المناسب لتوحيدهم وإيمانهم بالله أنه يرجعوا يتطوفوا في المكان الذي كانوا يهلوا فيه وينبوا فيه لإسم الطاهوس ثابقا فكان يتحرجوا فأنزل الله إلى الآية الآية نزلت برسل الحرج الذي صار في نفسهم لا ليبين لهم فإنه ما عليك شيء ان طبق ولا ما طبق لا لأنه يقول الطواف أمرتكم به ولا حرج عليكم أن تطوفوا لأنك لأنكم كنتم سابقا تطوفون هناك وتهلون باسم الثنم فما زال أنكم كفرتم بأن الثنم وأمنتم بالله وحده لا شريك له فلا جناء عليكم أن تطوفوا الآن من بيت ولذلك أكد هذا الأمر أن الرسول عليه السلام قال كتب الله عليكم السعي فاتعوا كتب الله عليكم السعي فاتعوا أي فرض الله عليكم السعي فاتعوا ومن الجهز للسنة الذي عمّ الناس في آي الأمة في آي الآونا أنني رأيت بعض من ألف بعض الرسائل الصغيرة وأورد فيه مثفة من الأحاديث التي تعجبه كان من الأحاديث التي أوردها أحاديث فيها الحظ على طلب الرجل لأن العقل حاضر الآن سيطرة المادية على هذه الناس وكانوا من قبل توجد أفكار فيها الحظ على الزهد وكرخ العمل رمى دخلنا في زمن نادي واتأثر فيه كثيرون من المسلمين خاروا يظهروا نفاح الإسلام بعضه صحيح وطيب وكثير وبعضها ليس بالصحيح من نفاحة الإسلام أنه يأمر بالعمل ففي القرآن مثلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في مناتبها وكلوا من رزقه نا قال كل من رزقه قبل أن تسعوا وإنما قال تسعوا في مناكبها لكل رزق ولي فبعض الكتاب في بلدنا هذا ألقى ساري صغيره وجمع فيها أحاديث من هذه النوائيل بين قبل جامو كماله فجاء في صدر الحد على الرساي في الرج هذا الحديث إن الله كتب عليكم السعي تسعوا وفي الرساي وراء الرج المخصوص السعي بين الصفا والمرأة لأن وجد الحديث مثلا في الجامع الصغير ما بيعني شكل مناسب لتبعه فأخذوا عربية إن الله كتب عليكم السعي وقصوا في ملاكبها إذا آية قرآن فقصوا إذن اطلبوا الرجل بينما المقصود إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمرأة فقصوا لأن الله طلب ذلك عليكم هذا تبثير معناها بالآية الكريمة فلا جناح عليه أن يطوص بهما في الوقت الذي كان يتحرج من الطوافهما هل يجوز للمرأة أن تركب عند طوافها ما أنها قادرة على نشي ولكن اتعادا عن الاختلاف بالرجال ولا ينقص ذلك من ثوابها شيء السؤال بناء على قاعدة الجواب على قدر المرء أنه يجوز للمرء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاصد صلاة العصر بحج الوداع وهو على بايرس فلا إنجاز له ذلك أو رجل فلا أن يجوز للنساء. لا تأتيهما بالقبس المنصور السؤال أولى وأحرى طبعاً ليس من الضروري التنبيه أنه يجب أن تكون مستجبة للحجاب الشرعي بحيث لا يظهر شيء من دنيا الرجال وهي كما يقال على علم هذا الجواب على مقدار السؤال لكن الذي يرجع الخاضر أن أقول هذا السؤال اليوم غير الموضوع فكيف تطوف المرأة اليوم راكبة إلا إن كان تعني راكبة على بعض السرر التي توضع على رؤوس الرجال أشبه للجنائل فيوضع فيها لسرر النساء والرجال العاجزين عن الطواف فكيف تطور السائل لأن المرأة تطوف حول الكعبة راكبة فكان يراكب ماذا مع السرط وحينئذ يكون الجواب لا فالمقصود السؤال هو هذا فحينئذ الجواب لا يجب أما إذا ركبت الداشرة فطوف هي بنفسها كما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل المتطوى جاهزة كما قلنا في أول الجواب أما إن كان السائل ياني ما تبين أخيرا أنها تركب السرير فيوضع السرير على رؤس الرجال فيطوف هؤلاء الرجال بها حول صعبة هذا لا يجوز أن هذا إنما يجوز للعالي المريض قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء سعي أن يرملوا في البيت ولا بين الصفا والمرأة رواه الذهبي هل قول ابن عمر ضعيف لا يستطيع أن يحتد به الجواب إذا كان المقصود من السؤال بالصح هو يعني الاحتجاج به فالجواب لا يحتج به سواء الصحاء بنده إلى ابن عمر أو لم يصح مثلاً أم هو ليس مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أصل الرمل خاصة فيل الصفا والمروح قد مشروعيته من زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي اسمها هاجر أيوة. فهذه كان إبراهيم تراها فكان تتفقش أخباره فمرت ركبت بين الصفوة والمرهة هذا الركض ومن بعدها جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قطة طويلة في بخاري هذا الركض منها صار بعد في المكان تعبدية للرجال والنساء كيف يوصل أن يقال ما كان أصل شغلية من المرهة لا يشرع الآن الهرأة الأبعد ما يكون عن الصواب ضقي الرمل حول الكعبة فالجواب من الممكن ها هنا أن يقام أن هذا الرمل خاص للرجال دون النساء والسبب في ذلك أن أصل مشروعية الرمل حول الكعبة هو كما جاء في السنة صحيحة ليري الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه قوة أصحابه المشركين الذين قالوا لما طاف الرسول عليه السلام في صنح الهديا قالوا هؤلاء وهلسهم هم يترك هدون إبعاد لا جدا ولا قيمة فالرسول عليه الصلاة والسلام علينا جاري إما بطاريخ الوحي او بلغه بطريق مبلغ فامر الصحابة أن يربوه ليظهروا أن الواقع خلاف ما ظن المشيطون به ولا أن موت إظهار القوة ليس النساء وانما هو الرجال فمن هذه الناحية ممكن ان يقال ان الرمل حول الكعبة خاص بالرجال فاقول ممكن لان الحقيقة لا جواب عندي بات في المسألة فاني لا استحضر جليلا قاطعا في الموضوع ولعله يسر لي في الاجتماع الآثم ان شاء الله الجواب القاطع حول الرمل حول البيت اما بين الصفا والمرأة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال. ما وريات والاسواع يقول الرجاء أن تجيبون عن موضوع رمل النساء في الطواف والسعي الجواب هناك فيه مجمع على أن النساء لا ترمل لا في الطواف ولا في المشعر إلا أن بعض الماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآجي وهو معقول ومقبول عني يقول إذا رملت المرأة في طراغ من الرجال في الليل حيث لا يرى أحد فيسرع لها الرمل في الساعة بين الصفا والمرأة وليس في الطوام وقلت هذا إنه مقبول بمسرع في وجه جولي لأنكم تعلمون جميعا أن أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما فكان فكانت تركه في بطل الواجه تبحث عنه فالرمل من هنا بدأ بدأ من المرأة من زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا يبعد أن يكون ما دام هو الأصل من المرأة أن يشرع هذا الرمل من مرأة نفسها لكن الفرق الذي يدعو به علماء الشافعية الشرط مقبول يتجاوض مع أصول السريع وطواعيدها وهو أن المرأة مفروض عليها الحجاب ومفروض عليها السفرة والحشمة فإذا رقمت هذا ما يرقض الرجال وعلى مرأة الرجال فذلك مما لا يليق بها ولذلك هذا التبصيل الذي يجعله الشافعية هو من الناهي النظرية هو الراجح لكن يرجو أنه من الناحي العملي قل ما يمكن تطريقه لأنه من الناجر جدا أن يخلو النصع من الرجال وأن يعمر بالنساء من خل فلاساً لهذه بجل عمر أرجوه في رجلك وكما قد وقف قبل يالك على عرفات في ساعة من الليل اي مغارسة وقفت وقضى وقفت وطم حجر على غرب الوايه حبيث الصحيح يمعونه الغياد ومروز بمجرده صنقه ما يبدو الغياد هي طبلاً عن ثلاثة حجر فيها لأنه لا ثلاثاً كان خاليداً لأن المصر اللي يستيقضوا وفرقة السيارات ويطلقوا إلى الناحة فأدون اتخذتم العالم ما هو أهم الزياد في هذا هو أهم صراحة في المجلس لأنه كما يتعلق المجلس في أمراض الزياد أحدهم الكلام فهو يجب في المتصارح هذه الحال أجل ولا الحج حد صعيد فهو يعد في المزارفين مثل الآخر وهو الأهم أن يقلل صباح في المزارفين في الحديث السابق فهو تغيير المزارفين لدول المزارفين هنا وهو يوصف ثم ينتهبون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 وبحجة ان رسول السلام رخض لهؤلاء النسوة فالانطلاق بعد السلوة جرمه في اللوم يعني جرمه قبل سلوة معاني النبي عليه السلام قال يا سرمت ان بعد سلوة سلوة انا عجلة رضي الله عنها قالت استأذن الثودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله وكانت سبيتا تعني فقيلة فأذن لها متفق عليه هل كان هذا الدفع من المجنفة قبل الفجر وإذا كان هناك عذر للدفع من المجنفة قبل الفجر قال هناك فيديا الجواب اكثر قبل الفجر هذه مناسك الحج والحجيج جاء ليلى من عرفات وباقي المنذرين والبيات هناك واجب والصحيح نوركن ولكن النساء يختلفن في هذا الحكم عن الرجال النساء كلهم والصديان معهن يجوز لهن ان ينطلقنا من المسجلس ليس فقط قبل الفجر بل قبل الفجر بجمال ولكن بعد ما انطفض الليل ينطلقوا من المسجلس بعد نصف الليل الى يامنا هذا حكم خاص انساء والصديان وينحق بهن وضعت الشيوخ من الرجال وهذا في حديث فريحة ان الرسول غخص للنساء وضعت من الرجال بالانتلاف والدفأ من مزلسة الى مينة قبل الفجر وحينئذن ثلاثة لا فيديا ولا كريم هنا نقطة يقفل عنها كثير من العالم طبعا غيره النساء والسجيان الذين أخذوا بعض الرخصة واندفعنا من المزنفة قبل الفجر ووصلوا منا قبل طلوع الشمس لا يجوز لهن ولا لهم أن يرموا جمر التعقبة حتى تطلع الشمس. فقد دفع من المجدلفة قبل الفجر رخصة لكن الرمي لا يجوز إلا بعض طلوع كامل لأن الرسول عليه السلام كان في حديث ابن قال ابن عباج رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف والشليان اتدفى من المجدلفة قبل الفجر وقال لهم لا ترموا الجمرة حتى فاتفوا قبل الفجر الحجر اجتهادا الحديث الثالث أنا عائشة رضي الله عنها قالت أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر قبل الفجر ثم مضت فأفاضة رواه ابو داود وإسناده على صرف مسلم الجواب الحديث صحيح إسناده على صرف مسلم ولكن في رجاله من تكلم في حظه ولذلك قال ابن الخيم في زاد المعات في هذا الحديث إنه حديث منفر ثم على طرص حجه فليس صريحا لأن الرسول عليه السلام أمرها أن ترمي الجمرة قبل الفجر ولكن أمرها بما أمر كل نساء من أن تسقى من المنزلسة قبل الفجر لكن هي ساهمت أنه يلجع من المنزلسة قبل الفجر وغمي أي قبل الفجر تياد الحدي أفضل التمثل أمر قيران أمر إكراج هذا سوال قد اختلف الفقهاء منذ القديم في إياباته العربة فقال بأن الأفضل هو كارم، وحجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجته ذا كارم، وهذا هو التصحيح الثابت الرواج من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجتهه أنه كان كارمًا. فهناك من يقول بأنه عليه السلام حج متنكع ومنهم من يقول بأنه حج حج مخرجا لكن الصحيح أن حجه كان خارما والذين يذهبون إلى أن الحج المخرج هو الأفضل حجتهم ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم لدى الحج لكن هذا لينا فيه انه تضم الى الحج العمرة وهذا ما جاء خريحا عن بعض الصحابة منهم انات المالك حيث قال انه كان اخذا بشيطان ما النبي عليه السلام حينما احرم للحج في برهنفه قالت السمية اليسول لفتيت اللهم بعمرة محجة ولاني شكوا تبع للجماهير لمع الخديق ان حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خيرانا ولذلك فلا مجال لنقابلة بين حج الخيران وبين حج الإفراج لان حج الإفراج ليس دوجه من التضغيل لانه لن يشفد ان رسول الله الله صلى عليه وسلم حج حجا مصردا من ذيها ولا ثبت انه حج على حج الإفراج بقوله عليه السلام من جئة الاخرى ولذلك فلم يبقى مجال المفاضلة الا بين القران وبين التمسع ولن يسك ايضا ان التمسع بالعمرة الى الحج هو الافضل بل هو الوادي لذلك لان نبي صلى الله عليه وسلم وان كانت حجته قرانا كما ذكرنا آنفا فهناك ضميمة اخترنت بخجة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرى عن خجات الخاجين في أغلب الأجمان والهثور هذه الضميمة هي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من ذر حليفة أي إنه عليه السلام لما أحرم ذر حليفة كان قد ساق الهدي ورغبت سيختلف حكم من حج قارنا وقد ساق الهجي عن حكم من حج قارنا ولم يسوق الهجي على الاختلاف أخذ من حجة الرسول عليه الصلاة والسلام حجة يداء وهي حجة واحدة ذلك أنه ثبث من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وحج الناس معه بالعقول المولفة كانوا على أنواع ثلاثة فمنهم القارن ومنهم المخرج ومنهم المتنشئ إن القارن من كان قارن مع رسول عليه السلام ومخرجا كان على فشلهم جمهورهم لم يسوق الهدي وإنما نحروا والقلون منهم ساق الهدى من جرثومة فنذكرنا عرس الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يمكن أن نقول إن الذين حدوا مع الرسول عليه السلام منهم من ساق الهدى ومنهم من لم يساق الهدى هؤلاء الذين لم يساق الهدى من كان من التمثيل فسترون ما يأتي أن هذا الذي ركباه الرسول على السلام لهم. ومن لم يكن ساق الهدي وكان قرن أو أخرج فقد قال الرسول على السلام هؤلاء في حول الأمر وهم ينطلقون من النبينا إلى ركس قال لهم من كان منكم لم يسك الهدي وأحب أن يجعلها عمره وليقعد ونجد هنا أن رسول عليه السلام رغبهم ولم يعزم عليهم رغبهم أن الإنسان من منهم لم يفكوا لهذه وكان موى غير التنفع قال فليجعلها عمره لكنه قال من أحدك ثم في مرحلة أخرى قرر لهم الرسول عليه السلام هذا الخصد ولكنه لما جاء نفكة وطاسة وطعبة وطعب قال لهم من كان منكم لم يتق الهدي فليجعلها عمر من قبل قال وأحد فأني يجعلها عمر فليجعلها عمر أخيرا استطرى حكم الله على لسان نبيه على قولي عليه السلام من كان منكم لم يتق الهدي فليجعلها عمر فبأزر بعضهم فتحلل ومعنى قول الرسول عن سران هذا فلجال عمره يعني فلوسخ ميته السادقة سواء كان حج مفردا أو حج قران فليسخ عمليه ويخوض لها إلهية يديدة في العمر ولا يجل ذلك إنه مجرد أن ينتهي من الساعبان الصفا والمرأة يقص شعره او يحلطه وبجالسة ان كان العمرة فيتحلل منها ويبقى خلالا الى اليوم الثاني من شهر ذلك الحسنية وهو دون يسمى بالتروية فقلت ان بعض اصحاب رسول عيسلام بادروا الى التحلل الى فسخ الخج بالعمرة ولكن اخرين منهم تجلوا في احوامهم فلما بلغ الخبر للرسول عليه السلام غضب ورأته في العائفة فقالت من اغضبت رسول الله غضب الله عليه او قالت نحو هذا نحو هذه فقال ما لي لا اغضب وانا امر الناس بأمر امر الفتح ثم لا يقالون فخفض فيهم الرسول عليه السلام مرة نخرى فقال يا ايها الناس من كان منكم وإن لفظك الهدي يتحلل ولولا اني قطت الهجى لاحليت معكم ولو استقلت من امر المكتب برد لا دعيت وانا قطت الهجى ولا دعيت اه عمره في ذاك ذاك اصبر الرسول السران تخللوا جميعا وكما قول زياد الغير قد قطعتني من جوني وأخير النساء يعني تحللوا من هنا نأخذ أن حج التمتع هو الواجب على كل حاج إلا من سعق الهدي من الحل صلاه وإطلاف برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت يتحدثه كذلك وإن كان في قول الأخير لو استقبلت من أني ما استدبرت لما تفت الهدي ولجعان سوى عمره ما يفعل لأن الأفضل بالنسبة إلينا بعد حدث الرسول السلام أن لا نسوك الهج أيضا هو الأفضل لكن إن فعل ذلك فاعل فليس له عليه سبيل من الإنفار رسول الله السلام فعل ذلك وما انكره تره بخلاف حدث الإفراج وبخلاف القرآن الذي لم يفق معه الهجي وهذا ما سمعتم امر رسوله عن السلام لفتح الحج للعمرة وغضب على الذين لم يبادروا الى احتفاعة رسوله عن السلام لفتحهم لحجهم الى العمرة لهذا نحن نؤكد كتابة وكتابة ان كل من اراد الحج فليجعل حجته متعة ثم عليه بعد ذلك شكر لله عز وجل ان يقدم هجيا ذريحة ان وجد ذلك كبيلة وان صام سبعة ايام حسما صوت صلى الله عليه وسلم ذلك بالقرآن فقال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهج فمن لم يمج الصفية مترافة ايام في الحج وسبعة الالجات وكثير من الناس قال لنا نص قصير قول ربنا تبارك وتعالى واختيره الانفس الشهر لما كان يعلمون ان التمسك يجب عليه الحج او سواء استطاع 10 ايام كما تمام الى ما يتسعه الله عز وجل ويرون من هذا الحكم حيله من تلك الحيله الشرعيه وانهم يقرضون الحج هم يقرنون العمرة الى الحج فبدل ان يستبعوا امر رسول على القرآن بل صريح القرآن ان يأتي بالعمرة بين يدين الحج فهم يأتون بالعمرة بعد الفراغ من مناسس الحج يتخوقوا مما ايجب الله عليهم من الحج او طيان ثم لا يعدمون ناسا يحتاجون لهم بخدوث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث جاءت للعمرة بعد الحج وهي مع رسول صلى الله عليه وسلم فاتخذوا ذلك حجة لهم أن يعتمروا بعد الحج وكأنهم يظنون أنهم بذلك يخصنون صنع فأن أحدا من, من الرسول عليه السلام ثم الصحابة الذين كانوا معه، ثم الثلاثة الذين جاءوا من بعدهم ما تفكروا هذا الفتح فكانوا كلهم يأتون بالعمرة بين أيدي الحج ثم يقدمون العدي أو الصيام إلا هؤلاء الناس المثالون الذين يأتون بالعمرة بعد الحج ويتخلصون بذلك من هذا الواجب من الحج أو الصيام فعجبا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الصحابة الحجاجة والألوف عشرات الألوف من الصحابة لم يأتي أحدا منهم بالعمرة بعد الحج إلا السيدة عائشة رضي الله عنها وهذا حكم خاص بها لا لأنها عائشة وإنما لأنها كانت حائضة والاول ما هي اركان الحج اساتذتي دخولات الصح ما هي فرض الحج دونا صحه الاحرام بالحج مثل احرام وهو في الصلاه وهو نيه الصلاه فوان تكون نعبد الله ما بالحج ان شاء الله ولا نريد الان دخول في التفاصيل كما ناخذ عن خبر زياده عن اكثر ولكن دعوه السندي ان نيه الحج اليوم يجب ان تكون مبتداه بتمزي من عمره قبل الحج ستقول لكي الله عم اني عمره من تقول لكي الله اني حجته او حجري فانه لا من تقديم العمره بين دور لأن الرسول عليه السلام قال دخلت العمر في الحج إلى يوم قيامه وشبك بين أصابعه هذا معنى هو أن العمر أصبحت جزءاً لا كجزءاً من الحج الذي يريد أن يحج اليوم يبدأ بالعمر فإذا الشرط الأول هو النية لكن نية الحج بالنسبة التنبس الذي نقول لا بد من البديل العمرة تكون وأنت في مصة أما إذا خرجت من بلدك ومرت بميقات من المواقف المعروفة فميقات نحن الشاميين في الحديثة فأمرك تلبي بالعلمة عمرة الحج وأنت في مصة تلبي بالحج في اليوم الثامن الذي تجدك فتقول لقيت الله بحجة عند الميخات لبيك الله أمّا بعمرك في نفسه حيث كنت نازلا لبيك الله أمّا ثم الطواف على الكعبة ثم الوقوف في عرفة هذان الأرسال التي لابد منها تجارب البياد في من بحيث لحيث تصلي ثمية ثلاثة الحجر هذا ايضا ركن على طحق قولي العلماء وطواف الإفاظة هذا الأرسل الحد للتلاب الدميناء ونأتي أذلك فهي تريد أن تكون سواجدات بالمعنى واحد هنا سؤالي يقول إلى متى لجن الرسول التنبيه من الأمن التنبيه إلى متى لجن الرسول من التنبيه او في اي مكان كان يلبيه التنبيه هي من مناسك الحج والعمرة ويبدأ الملبي في الحج او العوة من ساعة الاحرام فيهما او باحدهنا يعني من ساعة التلبس. بالعمرة أو بالحج وهذا له مكان أي تلبس بالعمرة أو بالحج له مكان يختلف هذا المكان باختلاف الجلال الشوام مثلا مكان إحرامهم هو ذو الفديفة يسموه هذا المكان العامل ببيع العلي إن العراقيين مكان اسمه ذات عرق المنزيين يلملم المصريين من نعر رابر. وكذا ومن هذا المكان الذي يحرن منه الحاج أو المعتمر تبدأ السلبي ثم تنتهي عند اجتبام الحجر الأشود فإذا فإذا لمس الحجر الأشود تنتعى التنبيت ثم تستأنى في التنبيت فيما يبدأ المسال الحج بعد أن قضى عمره الحج فبيبضي بالحج في اليوم الثامن ثم يستمر في التنبيت ما بين آوين أخرى إلى أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة فأوناك تنتعي التنبيت حيث أعمال الحيث لم تنتهي فإذا رمى جمرة العقبة تنتهك التنبيه أيضاً هل هناك تنبيه مع التكبير حسب الحديث قال عن الفضل أنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يجد ربي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل خصاة ثم قطع التلبيه مع آخر خطاة حديث صحيح الجواب لا يجترض الجمع بين التكبير وبين التلبيه وإنما هو مخير بين التكبير وبين التلبيه ولعل الأحسن التنوية طارة يرفي وطارة يكبر والتكبير ليس خاص عند رمي الجمرة أيضا وإنما بأسواء الرجوع الرجال العرفات جاء في بعض الأحاديث قال منا من يكبر ومنا من يذفي فلا يعترض المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر ولكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لابد من التكبير مع كل حصاب عند رمي الجمر سعى صباح لابد من التكبير مع كل حصاب أما تشبير قبل ذلك فهو بدل التلجيه لا إله إلا الله وحده لا شريك لحسب وطال عليه السلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره أما التكبير عند رمي الجمر فهو الله أكبر مع كل حصاب سؤال جديد بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية، فكيف يصرخون بها كما في الحديث الثاني عن أنثى رضي الله عنه قال: كنت رديفا بفلحة، وإنهم لا يصرخون بها جميعا الحج والأمّة رواه البخاري الحديث. إن كان الرواية وهاكذا فهي مختصرة إذا كان كاتب الحديث قول النقل كما وجده وثانيا فهم أنهم كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة إن إذن لا أرسوا عنه لأنها بتلبية فليجوز للمحرم الانتشاط حسب الحديث التالي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة فقال انتضي رأسك وانتشطي الجواب في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج أو بالعمرة من أن ينتشط هذا الحديث يؤكد البراءة الأصلية ويجيز المهرم أن ينتشف لأن الفكرة بالنسبة للحاج ليس كما يتوهمها الكثيرون وهذا الحديث وهو قول عليه السلام السيدة عائشة انقضي رأسك وانتشفي يؤيز البراءة الأصلية وهو جواز انتشاط المهرم وليس المقصود بان المحرم اذا راح الحج وتلبس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء ليس الامر بهذا الفوسع التي توسع فيها كثير من المؤلفين والمصنفين ولكن الواجب النقد في عند حدود الشرع فمثلا الشارع الحكيم حرم عن المحرم مطلقا ذكر أولزا أن يتطيب في أثناء إحرامه ولكن من السنة أن يتطيب الذي يريد إحرام بين إليه إحرام يتطيب بالطيب الطيب الذي يفور رائته فإذا أحرم بالحجة والعمرة فننتمن من رائحة الطيب فأجان له الطيب بينه الحج وحرم عليه الطيب في أثناء الحج إذن القضية ما فيها هذا الطيب بأبعد معانيه كما يظن البعض مثلا من الصائلين فإنه ما بيجوز الطيب شو بيلاحظوا؟ بيلاحظوا أن الصائل معناها حبس نفسه عن الطيبات فمن الطيبات إن شن رأيها طيبة إذن ما بيجوز من رأيها طيبة هذا كلامه ضعيف ما بيجوز الأكل والشنوب ونقول ذلك ما هو منصوص عليه أما أن تتطيب وأن تصائب ما في مانئ أن تتصوت وأن تصائب ما في مانئ كذلك المحرم بالحج حرم عليه أشياء محدودة فنقف عندها ولا نشجد على الناس أكثر مما جاء به مصر فالمصر منع الرجل من ان يقص اظافره ومن ان يأخذ من شعره من لحيته كذلك المرأة لا يجوز ان تأخذ من شعرها الا بعد ان تتحلم لكن هذا المحرم فيه، وكونوا امتشف في لحثه او امتشف في شعره تطني بعض الشعرات هذا ما اصبح لك ليس فيه ما يمنع سرعا ابدا وحديث عائشة كما قلنا يؤيد هذا الأصل الذي أحرم في الحج لا يجوز له يتصيّر ولكن بين يدي الإحرام قبل ما يقول أبيك الله بأمرتين أبي بجوز ما يتصيّر رواه البخاري وسعيد المنصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأصل للمقرّس. فماذا تخصد عائشة رضي الله عنها بالتبان هو أن يجوز ذلك للمحرم الثوبان في اللغة العربية هو ما يسمى اليوم بالبنطلون الشورب يعني البنطلون اللي ما له أكمام هذا هو الثوبان. فالسيدة عائشة لا ترى بأسا للحاج أن يلبس الثوبان. علمًا سروان من الثبان السروال أو نوع من السروال، وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري مسلم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السروال ولا الإمام ولا القمير، يعني لا يجوز له أن يلبس أي ثوب مفصل على بدنه. هذا طبعا حكم خاص بالرجال. لا يجوز المثال. هذا إحرام المرأة، إنما هو في وجهها وفي كتفها فقط. أي المرأة لا يجوز المرأة المحرم لا يجوز لها أن تشد البرقع على وجهها، ولا يجوز أن تلف القفازين للصوف. هذا إحرامها. هذا من تيسير الله عز و جل على النفاة أما الرجل فلا يجوز له لبت السراوين نديد السيدة عائشة أداهك لبت التبتان وهو البنطلون الشرط ما قلنا قسر العرماء قول السيدة عائشة هذا لأن المقصود أنها لا ترى بأساً للمحرم أن يلبس هذا اللباس القصير سترا لعورته إذا كان معربا لتلكشف عنها فأجازة السيدة عائشة لمثل هذا النوع من المحرمين أن يلبس التبان من باب الدرء المسجد الكبرى بالصغراء ليس إلا فلا يأخذ من كلام السيدة عائشة جواز بدء الصبان من المحرم مطلقا، وإنما للحاجة. ذكرت في تعليفك في كتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية، وإنما يمنع من النقاب والبرق ونحوه. فكيف تكون التغطية، وكيف يكون البرق والنقاب؟ آلفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشدت الضرخ على وجهها أما كيف تحصل التغطية الجائدة فذلك بالسجل الحجار تلحها تزلها هاتفا على وجهها مو بالتعصب على الرأسها فهذا تغطية جائز. في قول السيد عايز رضي الله عنها أنه قلنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسددنا جلابيبنا على وجوهنا لمر بعض الرجال هؤلاء فترفع كما كانوا فإذا الممنوع هو ما يشكه اللباس أي شد رقوع خاض إما هنا الجبها كما هي عادتنا في هذه البلاد أو النقاب كما هي عادت البدو في كثير من البلاد ولجهل نجد في الحج نساء بالعشرات إنما قل في النيات ومن حاجات عشرة ما فيني يعلمون ما فيني يذكرهم فشد بالبرق من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز المراء أما أن تأخذ فجة مثلاً وراء هكذا وتسجل على وجهه ولا معنى أن المسك الأنف يجب أن يكون البعض يجب أن يعطيه مثل بالريطة وتجي السبال من بعيد على الوجه ما في ضرورة على كل تكلف وتصنع، الغرض أن لا تلدبس رأسها ضرقاً أو لقاباً هل يجوز الوحرم أن يفتحل في ذا رقق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 من هنا ينفذ من لفظة العقور إذا كان النمج بصورة مؤذية جدا للحياة هذا أيضا أما بصورة عامة لا يجلد خطر حتى في خارج الله وغير حتى في المكان إلا إذا كان يغذي كل شيء مؤذي مما لم يأتي المصر بإباهة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا إلا بعد أن نعجل أنصرفه بالطرخ السلمية يعني كالعدو